مؤسسه اجناد للانتاج الاعلامي تقدم بشروا من ينشد انى بخير طيبين بشروه بشروم من و ودنا ما علينا اخلف من فضل رب العالمين صابرين ونحمد اللي بفضله مدنا بشروا من ينشد الناب خيره طيبين بشروه وبشروا من وفاخي ودنا ما علينا اخلاف من فضل رب العالمين صابرين ونحمد اللي بفضله مدنا ولو يضيق السجن فينا وتطوينا السنين مطوانا ولا ضق فينا سجننا الفرج بيد رب يحب الصابرين يعلم الخير وعسى الله لخيري عدنا رافعين الروس واللياب العلم اليقين لا نزل ساحت على ابطال يعرف ردنا المراجل ما تجيك ودب اطلاق اليمين والجهاد الذرواه اللي عليها يدنا في سبيل الله مضينا بدرب الغنمين ما مضينا في دروب انت مر خدنا نصرة الاسلام تابغى الرجال الصادقين ما تبلي ما تفارق عيون خدنا ما تقوم اركون الامة على المتخذ ولا تعود حقوقها ولا تصغى شدنا نعنبو رجل يهاب المساري والكمين والنهار اللي عسامه يعجب ندنا يا ملك الملك يا سمع صوت السجين يا عزيز الشان لأرض الكرام والدنا يا الله نال الجهاد بسبيلك خارجين واعتراضنا عرضا عن سبيلك صدنا بشارك طحنا على عزب القيد المكين ولا جز الله خير جند عرض وارتدنا راح وقت فيه روس العرب متكاتفين وجازمان الأسفل السفلين يردنا العرب تخلفوا عن سلوما الأولين وامسنا ما يشبه اليوم كيف بغدنا يوم عاين في فلسطين وبكى المسلمين للبكاء ما حرر القدس وارجح حدنا ما تحر كود بالسف والدم الثمين والفعول اللي لك الله تشرف جدنا اليتامى والثكاه يجرون الحنين والعرب عن ثنيان قبلتين تحدنا ودامنا في طاعت الله وفيهم جاهدين ما حسبنا حسب اللي يوقف ضدنا ما حسبنا غير الواحد الفرد المتين الإله اللي خلقنا ويحصي عدنا بشروا من يشدنا بخير وطيبين بشروا بشرو من وفا في ودنا ما علينا اخلاف من فضل رب العالمين صابرين ونحمد اللي بفضله مدنا بشروا من يعشدنا بخير وطيبين بشروا بشرو من وفافي ودنا ما علينا من فضل رب العالمين صابرين ونحمد اللي بفضله مدنا